إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إله ذا أبينا بنا ونحن عصفا إن أبانا لفي ضلال مبين تقطلو يوسف فأويط رحمه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقطلو يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقط بعض السيارة.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 قال إني ليحزن مني أن تلهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحِينَا هَذَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُونَ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 والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه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 ولمّا بلغ أشده آتيناه حكما وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لن راها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أوسلت إليهن واعتدت لهن متكئ واتت واتت كل واحده منهم سكين و قالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرناه و قطعنا ايدينا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملكم قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راوت عن نفسه فاستعصى ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصابرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه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 قال لا ياتيكم طعام ترزقانه الا نباتكم بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي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 المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ وقال للذي ظن إِذ ذَهَبَ منه إِلَى عند ربك أُظْهِرَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ فَكَانَ مِنَ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ياكلون سبع عجاف وسبع سُنبلات خضر وسبع سُنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 ربنا رب بكيدهن عليم قال ما خطبكن إدرا وتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصح الحق أنا راوتنه عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقولون وجعلنا أئمة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مذكرون Walaupun mereka menghajah mereka, mereka berkata, "Aku beri tahu kamu dengan ayah kamu. Bukankah kamu melihat aku di dalam kain dan di dalam rumah? Jika kamu tidak memberi tahu aku, maka kamu لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يا أبانا منع من الكين فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخَانَا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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا يَقُولُونَ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من اللهِ من شيءٍ إلا حاجةً في نفس يعقوب قضاها.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 فَلَمَّا جَهَزَوْنَ بِجَهَازِهِمْ جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَاعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا تَفْقِدُونَ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 إِنَّ لَوْ أَبًا شِيْخًا كَبِيرًا فَخُلْ أَعْذَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّذَا إِذَا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا امْتَسَّ يئِسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي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 إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف أعلى يوسف وهيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين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 فاما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مساء واهلا اضطر وجئنا وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسن قالوا تَالَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاطِعِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتها لا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن إلي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نسغ الشيطان بيني وبين إخوتي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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكعب من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون